وَأَمَّنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَجْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَدْعُو الْإِنْسَانُ بِالْشَّرِّ دُعَاهُ بِالْخَيْبِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَدْمًا لَهُ وَجَعَلَ الْنَّهَارَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ الْنَّهَارِ جعلنا آية نهار مبصرة مبصرة لتبتغ فضل من ربكم ولتعلم عدد السنين والحساب وكل شيء تفصله تفصيلة وكل يوم سال الأزل جَلَّوْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابَيْنَ الْقَوْمَ شُرَّا إِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَأَ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبَةَ مَنْ يَهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَظْلَمُ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً إِذْ زَرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مسر فيها أمرنا مسر فيها ففشقو فيها فحقوا عليها القول فحقوا عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد كذا بربك بذنوب عباده طبيرا